ينالها غيره بسببه ويناله هو بسبب أنه كان سببا في هداية أولئك الذين تبعوه على الصنيع الذي قام به والقتل يقع ما بين الأعداء يقع ما بين الغرباء يقع ما بين أن يختصم الناس على شيء من الدنيا لكن عظمة وشناعة جرم قابيل أنه قتل آخاه ولهذا ورد كلمة الأخ في القصة كثيرا جدا تردد مع أنه يمكن إجراء الضمير بدلا منها لكن حتى يعلم أي شناعة ارتكبها قبيلة بقتله لأخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصلح من النادمين والمقصود من هذا كله أن القتل كما قلنا يقع عبر التاريخ كله وقد عرف الناس كثيرا من الأحوال يقتتل الناس فيها والقاتل إذا قتل في حكم الشريعة الإسلامية يترتب على قتله أمور أعظمها الوزر ثم إنه حق لله وحق للمقتول وحق لأولياء الدم وحق للمقتول يترتب ثلاثة أشياء حق لله وحق للمقتول وحق لأولياء الدم فحق أولياء الدم يخيرون بين ثلاث ما بين العفو أو الديأ أو القصاص ما بين الديأ أو العفو أو القصاص هذا أولياء الدم وحق الله جل وعلا يكون وزرا على صاحبه أي على القاتل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وحق المقتول يبقى إلى يوم القيامة والنظر مثلا لو أن زيدا من الناس قتل عمر فزيد هذا القاتل من حق أولياء الدم قرابة عمر أن يعفو أن يعفو عنه ومن حقهم أن يطالبوا بالدية أو من حقهم كذلك وهو الأول والمقدم أن يطالبوا بالقصاص فأي ذلك اختاروا فهو لهم فإذا جاء بعض أولياء الدم اختار العفو وبعضهم اختار القصاص يلزم من اختار القصاص بالعفو لأن النفس لا تتجزأ إلا إذا كان في أحد الذين طالبوا بالعفو كانت امرأة فالأظهر أنه لا يقبل وإنما ينظر للعصبة من الرجال في هذه المسألة هذا ما يتعلق بحق أولياء الدم وحق الله جل وعلا قلنا وزر يقع على القاتل وهذا يقع تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه رغم أن الآيات جاءت كثيرة جدا في بيان النكال بمن قتل مؤمنا عمدا قال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فهذا إجراء للآيات إجراء وعيد شديد ممن قتل نفسا عمدا ظلما بقي حق من بقي حق المقتول فحتى لو فرضنا أن أولياء الدم طالبوا بالقصاص فقتلنا القاتل من الذي ينتفع؟ ينتفع أولياء الدم ما في قلوبهم من الغل على قاتل وليهم سقط لأنهم رأوه مقتولا لكن المقتول أولا الضحية الأولى في قبره لا يستفيد من هذا الشيء وإنما يبقى حقه معلقا إلى يوم القيامة فيأخذ بإجراءه